<متبلغ> بسم <اللهتي متبلغ> <تصح weakest> <والسلام> <flavored> الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والان له اطفاله ومن اتبعوا ده اما بعد هذا هو جزء 120 في كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى وكان هذا في ليله ال25 من شهر جمادى الاخر في العام الثلاثة والشرين مذاب الأربع <تصفيق> رحمه الله تعالى عقد هذا الباب من أجل بيان عبادة من عبادات القلب أي من العبادات أو باطنة وهي عبادة والخوف من الله عز وجل والخشية أو الخوف على ثلاثة مرافق أو أنواع أنه الأول أو المرتبة الأولى ما يسمى بخوف السر أو بخوف العبادة وهذا هو الذي لا يكون إلا لله وحده ومعنى خوف السر أو خشية العزاجة أنك تحمل في قلبك الخشية والرهبة من هذا المعروض أن يعني يصيبك بدؤر او أن يعاقبك لا يكون إلا لله ولذلك الذين بعض الأموات في الخبور يعني يختن نصيبه هذا المقبور الميت سوى كان صالحا او طالحا بسوء أو بأزل ها هو بهذا قد يتوجه إلى هذا المقبور بعبادة هي عبادة الخوف أو عبادة الخشية خوف السر ويقاف هذا الميت في سره سرا يعني <تصفيق> يعني فيه قلبي يعتقد أن هذا الميت يتمتكا أو يقدر على أن يطيبه بأذن أو بضر ذلل يتوجه له او اليه بالتعظيم والعبادة ومن اجل ذلك يزلح له القرابين او يزلح عند قبريه القرابين ويتقرض اليه بالنظوم خسيا منه ومعظيما له فهذا يسمى بخوف الترك <تصفيق> و... ولذلك دولة أو عنوان أن نطلق لهذا الزباة هذه الآية إنما ذلك من الشيطان يخوص أولياءه فلا تقاطموا مخاطمون إن كنتم مؤمنين يعني أن هذا الخوف الموهوم هذا الميت المطبول هو من تخويف الشيطان هذا المسكين المخذوة يخوف أبياءه فلا تخافوهن فلا تخافوا هؤلاء المخلوقين الضعفاء <توح اليوم> الذين لا يملكون الأنفقين ضررا ولا لقوة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نسورا وخافون يعني أكردون بعبادة الخوف والخصف إن كنتم مؤمنين فالمؤمن الطابق لا يخشى خشى بعباده أو لا يخص حوص السر إلا من الله يعني أنت في مكانك هذا في هذا المسجد أو في أي مكان لو خلوك بنفسك من الذي يقبر على أن يصيبك شيء بأذن أو بذر أو بأي شيء الله أخده لكن هل الهتين يملك, يملك لك هذا هل الفجو يملك المصيبك بأذن أو في أي مكان آه. ومن هنا نعلم الظلام هذه المقولة الكديثة الجميعا والتي تغوى بها أحد الضمال الجغال حينما كان يحتفل بمولد هذا البدوي الشيعي فقال نحن نحتفل هذه الليلة بمولد السيد البدوي المهاب المهاب اه لندعو في البحر او البر ايها الاداب مع الله اه يعرب بدو مع الله البدو هو المهاري ويندوها يا في البر والبر ايها الاداب اه بالله من الشرك الاكبر الذي لا يحكره الله عز الا في الدو 1 ف... هذا النوع الاول من الضوء أما النوع الثاني هو أنك يعني تمتنع بطاعة الله أو فطع بمقصية الله خوفاً من بلاد والله أن يمنع عنك مثلاً الرزق أو يمنع عنك الخير أو أصيبك يعني بأذن بسبب الأسباب اللي هي المحمولة. فالخارف بين هذا الكامر والنوع الأول أنك في النوع الأول في خشية السر أو خوف السر تخاف من هذا المقبور أو من هذا المقبوط أن يصيبكها غير بغير أسباب يعني بغير أسباب ممكنة منه هو ميت مقبوط لا يملك لنا فيه شيء فرام هذا تخاف منه أن يصيبك بأذى هو لا يملك لنا فيه المثل الثالث من هذا المخلوق أن يعني يصيبك جزا او ان يمنع عنك خيرا في اسباب منكره يعني هو يملك اسباب الاذى فأنت مثلا وضعف إمامك تطرق الفرض أو الطاعة من يعني ما يقال بكلان الذي يعمل في بشريدة من الشركات انك اذا صليت في الجماعة يعني مثلا سعرت بك كذا او حطرت بك يوما او عرضت لفتك لانت جاب من رئيس العمل فانت تقول له بكل ادب و بكل ولكن صلاة الجماعة فرض صرض علي فرضاها الله عليها على الرجل <تصفيق> عليها الخاطر فأنا يعني لم أقفز في عمل ان شاء الله تعالى فأنا لا أكون مثل هؤلاء يعني المستجدين لمثل هذا في طبيعة رفض العمل بل الآن فقط في المسجد قبل رفض طبع فقط أرود عملي على رفض الرجل إن شاء الله فان هذا رقمك لا ان ذهبت فتا لك انت من ايه من المدير اخشى من فلان فان خسيت قدمت خسر هذا المخلوق علنا هذه طريقه فانك قد وقاطعت ذوق المحرم توقفات شي محرمه <تصفيق> هي غير قال ايه الامر الاول يعني ليس بغيره لكن هذا الشيء الاكبر ولكن لو عشت من الخوف او المقرم انك تخشى أن يقل رزقك اذا طاعت الله فقط يعني تيجي شخص يعني مسكين مجاهد او عامل يقول لك إذا اذا تزمت بطاعه الله النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تزمت يدن النبي صلى الله عليه وسلم في سوفاكم او لن اجل لن اهجر ابا او لن او سوف اكون محاربا من الناس هذه عاطفه من الخوف المقرم يخافون الناس خشيه الله ها نعم فشهي ان من خوف المرم فطبعا لا نكون كما يقول أحد هؤلاء المفتاح الذين لا دراء له لأصول العقيدة الصحيحة إلا قليلا حينما اضرب مثلا بالخوف الشركي هو خوف السرب هو أنك مثلا إذا طركت سربة بخان من أجل مثلا خوفك أن تبوث من المرض السرطان مثلا أو من المرض الجولاني أو أنك خشية من هذا الطبيب أو يعني فتعتبر هذا يعطل من الشرك من الشرك الأكبر طبعا هذا بلا شخص لا طبعا يعني من ترك معصية لم يبركها لله وإن من تركها يعني لمهابة مخلوق أو خشية من المخلوق ليس على سبيل هذا المخصوص يملك هذه الأسباب لدينا أجلها خاطة هذا الرجل فهذا عبد المخصوص المقرر ليس لا هذا على هذا إنه من الشرك الأكبر ليس هذا من الشرك الأكبر فلا غلوم ولا مخلوم طيب <تصفيق> ولقد اتت عدة ايام تكاب الله تظنوا على انه جاء القلدون الذي التي هي بل خالفها انما يقع في الشرك الاكبر واضح بين شيء مقرر في صوت القرد هو ما قاله الله تعالى يقفون ربهم من فوقهم اه من الصفوف دي يقفون ربهم من فوقهم وقالوا عبادهم لا تخسروا في ذم اه لا ولا تخسر الاموال ولا تخسر النجوم من القبر. ولا القمر ولا تخسر اطفالنا فينا او الانبياء من دون <تصفيق> انت قلت لنذهب تعبدون هم يا من دون الله اه الله يسلّم على محمد اللهم هل المسيح عليه السلام امر ادعوا ان يتسووا من دون الله لا أو ان يتقربوا الى البرومات خشيه منه نعم امرهم وكذلك نعم وعدت حانهم لمن أفردهم هذه العزادة عزادة الخش والحوم وعدهم جنبين ولمن قاف مقام ربه جنبين الذي يفرد الله من هذه عبادة من أعظم عبادات القلب مع المحبة ومع الرجال وأما نوع الثالث من نوع الخشية هي الخشية والخوف المباح الجبن الذي لا يخدمه إنسان لا نبي ولا غير نبي هو خوف الطبيعة يعني خوف الطبع الذي يعني هو قد جُبل عليه الإنسان مثل أن يخشى من طرف مرتفع يعني يهافنه إذا <تصفيق> نعم يخشى, يخشى من عدور الله حسنا أو من طاح هذا عصد من الخلط الذي ليس مصرماً علينا جيركاً من أنواع خوف كما قال سبحانه في حق نبي الله موسى عليه السلام فخرج منها قائصا يترقب لا. هذا خوف لا ينقص من قدر نبي الله موسى عليه السلام لأنه بشر ليس ملكا وليس مخلوقا من جنس آخر و... أيضا مما يدخل في الخوف المخرم في نوع الثاني أن يرى العبد منكرا من المنكرات التي عندهم أن ينكرها بيده او بلسانه إذا هو يعني يخجل او يصور بخياء من الانكار او يخاف دون يعني وجود سبب يقتضي الخوف فان ليس مصبرا وليس مثلا ايه مكره يعني لم يضيفه مثلا اذى محقق اذى محققا من انكار المنكر باليد ولن يحدث منكر أكبر منهم إذا أنكره يعني يعني مثلا هو مثلا في بيته لهو اليد على هذا البيت لهو الولاية هو صاحب البيت فقد ابتلي بهذا الجهاز المفتد الذي يعرض المحرمات ليلة نهارا فإذنه يؤتى الهداية من الله ويعرف او يتعلم أن ما يعرض في هذا الجهاد من انتهاك للقرومات ومن عرض يعني الصور المحرمة للنساء الكافيات أو العاريات أو العرض يعني ما يتعلق بمشاهد الزنا والخنى والخزور أن هذا محرم أن هذا محرمه فيخشى من زوجته انه ان راقع هذا الجهاز فاغضب عليه وتطلب منه ان, أن تطلق مثلا وهو ليفد على هذا البيت هو بلا هو الذي تسبب هذا المنكر هو الذي اشترى هذا الجهاز باختياره هو اشترى في فتمة هذه المرأة لانه هي على هذا الامر ونحن ولا قل له إن عليك أن أن تفعل هذا بدون مضح ووعظ لديه مرأة <تصفيق> عليك أن تنصحها وأن تبين لها أن هذا الجهاد لا يجوز أن يوجد او أن تشاهد ما فيه من الصور المحرمة من أسلام ومفلسلات ومشاكل ذلك وما يخالف مسلم أبدا يتق الله أن ما في هذه الأشياء محرم لا يخلف مثل فهجوئين وإن كان ضعيفا عن ترك هذه المعصية لكن الله يجادل ولا يكابل لأن ما يعرف في هذه الأفلام من كذب ومن زنة ومن انتهات الخرمات لا يرضي الله عز وليس مما أحله الله فيريد أن يرفع هذا الجهاد عن بيته فيتزه في يخشى من زوجته إذا أنكر هذا المنكر هو عندها القدر ينفره بيده ففي مثل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي سعيد للقدري رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول لعبيه يوم القيامة إنك رأيت المنكر هذا ولم تنكره فيقول العرض خشيت من فلان او خفت من فلان فيقول بعض الجزء إياي أفق أن تخشى يا كنت احق كنت احق ان تخشى وهذا حديثه اثناء وحسن آه. طبعا هذا لا يعني انك ايه انك تنكر في غير حل سلطانك باليد دون اذن من ايه من اليد هذا مكان أو دون أن يكون عندك القدرة على انكار باليد دون أن تحدث فتنة يعني مثلا أنت لست مكلفا سرعا أنك تنكر أو منكرار التي في الشوارع أو التي في بيت خلال أو إلا مما ليس لك الولاية عليك ولكن عليك الإنكار باللسان فقط أيضا النصر فهذه الاماكن كان عندك القبرى والعلمة فمثلا لله يقال مثلا انك رأيت مثلا امرأة متبرجة في الشارع انك يجب عليك ان تشدر على, على ان تلبس الحجاب الشرعي فان لم تستفد لك تبرضها او تحرق وجهها كما يفعل بعض الهلاب ها من هذه الاحجاب لا طبعا لست مكلفا بها بل انتعالت هذا وقد وقعت في اسم اكبر وفي معصية اكبر من المعصية التي انت اردت ان تمكنا نعم <تصفيق> نعم ليس زجرة نصيحة فقط تقدم الله النصيحة وتبينى الفقم الشرعي بالحكمة والمعذرة الحكام <تصفيق> بلا شرط يستحق الأخواة من رفع يعني صورتين من المحرم المحرم الأول أنه نقض هذه التماثيل او الصور ذات الارواح وضع محرم عدة في عدة طوف في الصحيحين البخاري ومسلم والمحرم الثاني انه يعني قد جعل هذه التماثيل والصور الهيئه امراه متبرجه فيها الفتنه او تفتن الرجال والنساء فأنت وجدت هذا كان عندك القدرة والعلم أن تنصح لصاحب هذا المكان فلك أن تنصحه ولكن ليس لك أن تأمره جاجرا بهذا إلا إذا كان لك الولاية يعني إذا كنت مثلا رئيس, رئيس الحي مثلا حي هذا الحي أنت لك الولاية على جنة منطقة من قبل ولي الأمر ولك الأقفلطار التي جهت تنكر هذا الممسر بالزجر والقوة فهذا يجب عليك من الشكل لأن تفعله تأثر أو تستهف الاسم والآيقاب عن دولة وذكر المصنف الآية لنزل صورة التوبة <تصفيق> أن الذين يتحكون عمارة بيوت الله المفاجد ومن اتحقق هذه الثفاف طبعا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فمن فطاء المفضلين الذين يعمرون مساجد الله أنه لا يخشون إلا الله ولا يخفون فلا يلومة لا فعثى فعثى هنا على التأسيذ والتحقيق أولئك أن يكونوا من المهتدين أي إن أولئك على التحقيق للتعليم من المهتدين إن اتصروا بهذه الطفاق والذلم وقريم الخوف في الأبابة قريم عبادة الخشية الظلم لمن تخافه وكما قال سبحانه أيضا في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمن بالله اذا في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله منك عذاب الله وهذا ينطبق على من في الخوض في الدبل في الخوض المحرم كويس <تصفيق> مش الذين يخشون من الله ويقولون آمنا بالله بأفواههم ولكنهم في واقع أمرهم يقدمون الخشية من المخلوقين أكثر من الله إما على سبيل خوف السر كما بينا يعني يخشى من فلان هذا يعني سواء كان نبيا كان وليا كان مقبورا ميتا لا يملك له, لا يملك له أي أسباب من, من الضر أو الأذى فرغم هذا يخشى منه في داخل حلبي ويخشى أن يؤذيه فجاله فجاله فتنت وعذاب الله فمثلا يعني يقوم الشيطان او يقوم شيطان الجن باحداث الاذى في هذا ال الجاهل المسكين الذي مثلاً ذهب يستغيث بالبدو أو يستغيث بالحسين فمثلاً يأتيه الكاهن هذا الكاهن الذي يوضح هناك في هذا المكان فيقول له انك إن لم تقبضم هذا النظر أو إن يعني لم تقبض جبت شموع لضريح خلال في النظر سيبعله بك كذا وكذا ويستعين هذا الكاهن بالحياطين على المصيبه هذا مثل شيء من الذي اوهمه له فلما يقع هذا الاذى على هذا المسكين اه يقول اه إن هذا إن هذا عذاب وقع علي بسبب يعني مواقفه او بسبب عدم تقربي الى البدو او الى الحصين او اني لم, يش... لم اوفي بالنازل للحسين او لم اوفي بالنازل للبدل فجعل فتنة هذا الكاهن او فتن هذا الساحر او الشيطان كعذاب الله وكذلك ايضا بالنسبة لمن يقع في الخوف المقرر Hors die kroos. filt حديث هذا لا تمام لا يصح اسناده ضعيف اسناده ضعيف اسناده عضيه العفو ومتروك متروك الحديث قالوا في بعض العلماء الاخرى التي حاجة ان نفهم هذه الفكره الان الشاهد ان اسناده ضعيف ولكن بنيانه هو الحديث الذي بعده كيف رأل فنزلت ببعضة؟ هذا الحديث يصفح عن عيش رجلان ابو إيد يعني قد أعلاه البعض بالوقف على عيشها ولكن أعلاه شواهد يمتفق بها في الجنة والحديث معناه واضح كما بيّن لمن قبل. فلانتمف أرضى الله بسقة الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. هذا وجبائه فضلا من الله <تصفيق> الذي يلتمث, يلتمث ويحرز على مرضات الله دون مرضات الله يعني هو إذا, إذا أرضى الله حد يسخد في ظاهر الأمر أو يدابي الناس فإن فعل هذا خصل الأمرين وكان يخسأ أن أو إذا الله أن يضخط الناس عليه أو أن يعني ينال منهم الأذى الشبيب فلما صبر على أذى الناس لأولى الأمر او صبر على مخالفة الناس فيما قد هم من شرع الله والتزم هو برضى الله وثبت على على السنة وعلى ما كان عليه السلم ولم يغتر بكل أعلان وطار بطريق العلماء وأرضى الله ما هو الأجل الذي ينتظره رضى الله ثم كذلك ينار رضى بعد ذلك لكن الشرط أن يغتر أن يصبر في البداية لكن إن سلم من أول الأمر إلى مراضي الناس التي تخالف رب الله ما هو جزاؤه ما جاء في الشرق الثاني من الخليل طبعا سخف الله عليه بل وأخف عليه هؤلاء الناس الذين كانوا ينتمث مرضى فيه أو. فتجد مثلا هذا المكتبع أو هذا ال... الداعية المخالف لسبيل الثلاثة يدارم بلانا وعلانا ارضاء الله على حساب السنة وحساب أرضا في الله في جانب من أهل الزدع من الذين يقالبون السنة ويعلم هذا ارضاء الله وارداء النفسه ها فإذا بعد قليل وظلم هذا أنه أرضى أطراف كلها فإذا بعد قليل تجد أنه فلانا هذا او ان هذا الحجب الطالب عليه اسقطه الله عليه ذا بالماله سقط النار الله اكبر اعوذ بالله و ا كذلك كذلك ان تجد هذا في اكثر او في اكثر من الصوره من صور حياتنا اليوميه كل واقعه في حياتي ان هي يظهر بهذا لقد يختل بشيء من هذا يخير بين امرين امر يرضي الله ويفخث الناس او يفخث الناس او يفخث الله ويرضي الناس الله نال الامرين ومن اختار رضا الناس خسر الامرين خسر رضا الله وخسر ايضا ايه الله الله كلا وضايل الناس اه الى الناس يتبعون Men ja salam, men ja salam. Man antahemel, jamme 업ledee كما أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق عبادة الخشن والخوف فمن خسن صنيعه ومن خسن ترتيدي لأبا الكتاب أن عقب هذا العبادة بالتوكر لأن كلا العبادتين لا ينفت عن الأخ أن كلفة العبادتين لا ينفذ أحدوهما عن الأرض فمن أفرد الله بالخشية ولم يخشى إلا الله يحتاج إلى أن يفرد الله بالتوكل يعني يعتمد بقلبه على الله التوكل على الله الذي هو عباده يعني اعتماد القلب على الله عز وجل هذا معنى التوكل على الله الذي هو عباده اعتماد القلب على الله أن يصرق عنك ذورا أو أن يحقص لك نقل هذه عبادة التطور ولذلك أمر الله تعالى بها كما في عنوان الباب هنا في هذه الآية الله فتوكل إن كنتم مؤمنين أي من تمام إيمانكم أن لا تتوكلوا إلا على الله و... والتوكل كما قلنا في الخشية التوكل أيضا على نوعين التوكل نجي اعتماد وقلب على الله هذا لا يكون إلا لله أنك تعتمد بقلبك على المعبود الحق أن ان لك كذا او ان يغفر عنك كذا او ان يقع لك كذا آه. بدون اسباب بدون اسباب منه وسبحانه وتعالى يطال ما يشاء اذا قضى امرا انما يقول كن فيكون فانت تعتمد عليه سبحانه وتعالى ودعونه قادر على مسخر لك هذا الشيء او ان يفعل لك هذا الشيء وان لم تكن عندك الاسباب الكافيه له آه. ليس طاقه ت... <تصفيق> ليس تحت يدي الاسباب الكافيه لتحقيق هذا الامر او لدفع هذا الضيق فما الذي ما الذي ما الذي يجب عليك ان تفعل تتوجه الذي يملك الاسباب فتتوكل عليه وحده وتقول حسبي الله ونعم الوكيل هذه اعاده القلب واما التوكل على المخلوق في فعل شيء ويملك اسبابه هذا ليس محرما ليس شركا فعلى انك تتوكل انك تتوكل عليه بقلبك يعني انت لا تعتمد عليه بقلبك ولكن هذا التوكل هذا التوكل من باب اخذ بالاسباب فقط يعني توكل من باب الجوارح يعني انك إذا مثلا طلبت من فلان أن يؤدي إليك هذه الخدمة الفلانية ويقدر عليها يملك أسبابها فقلت أنا يعني أتمت عليك الثالث لأنني مثلا ليس عندي القدرة على فعليه أو ليس عندي الوقت لفعليه فهذا يطال أنه من باب التوصل المحرم أو يعد من باب ان ذهب يتنبه القلب على هذا المخلوق لا طبعا اذا اذا هذا بانك يعني تعلق قلبك بهذا هذا المخلوق وظننت انه ان لم يفعل هذا فات عليك الامر بسبب عدم فعله فتعلقت به مباشره هذا قد يكون محرما او هذا يكون من الـ من الـ من الـ من الاعتقاد المحرم بالقلب من الاعتباد بالقلب المفرم يعني يعني انك مثلا قلت لفلان اشفع لي عند عند مثلا المدير او عند الرئيس الفلان ان يرفع عني مثلا هذا الخصم او يرفع عني هذا الجزاء الذي اوقاه عليه فاذذك قلبك يتعلق بهذا ان لم يتعلق تقول يعني, يعني تقول إنه يهو السبب أو تقول إنه إنه لقد فات علي هذا الرهب أو وقعت في هذا الأرض بسبب أن فلانا لم يفعل تعلق قلبك بلمخلوق هذا عظم التعلق المخرم أو التوكل المخرم أما التوكل الجائز أنك يتوكل فلانا أن, أن يكتب لك كذا أن, أن يشتري لك كذا أن يشفع لك عند فلانا فشفاعه التي ليس ضمن الصباط المحرمه كل هذا يعد من التوكل الجائر ولا يقال مثلا انك قلت انا اعتمدت عليك أن تفعل لي وكذا مما يقدر عليه ليس هذا من الشرك المضي يعني مثلا طلب رد علي اعتمد على الله وتوكل رب طيب انا اتوكل انا, أتوكر. أنا أتوكر على الله انا اتوكل على الله انا اتوكل على الله وحده ولكني اعتمد عليك فيما تتمم تنفذ من اسباب هذا اللفظ ليس مخربة. ليس محرما لا ليس شيء يمكن ان كان قصدك ما بترني قصدك ان اللي... الله توكله على حجب الاسباب التي يملكها دون ان تعتمد بقلبك عليه تقول اعتمدت على فلان مثلا او تقول أت... انا عليك ان تفعل كذا وكذا, وكذا. هو وكلتك ان تفعل كذا وكذا هذا لا يقال مثلا أنك أسرقت شركة لفظية وأنك مثلا وقعت في التوقف على غير الناب هذا اللفظ العبرة بلنا في القلب ليست بمجرة هذا اللفظ. ولذلك جعل سبحانه وتعالى افرادا وبالتوازي كل الذي يعتمد قل من صفات المؤمنين الذين اكتمل ايمانهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وفي قوله تعالي أيها النبي حذبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اختلف المتكفرون في تكثير هذه الآية على قولين القول الأول هو وما ذكره طيب وذكره غيره, وذكره غيره أي إن الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله فإن الله حسبك وحده كافيك الحج وكاف حسبك يكفيك حسبك الله وكذلك هو حسبه حسب وكافي من يتبعك من اتبعك من المؤمنين وذكر البعض هذا هو الصور الثاني أن معنى الآية يعني يا أيها النبي حسبك الله إن الله كفيك وكذلك حسبك المؤمنون فجعل المؤمنين معطوفة على لفظ الجلال وهذا خطأ يعني هذا التفسير الثاني خطأ كما قال ابن قيم الزاوزية رحمه الله تعالى وهذا قطع النخط لا يجوز حمل الآيات عليه إن الحسب والمساء للتاهي وحده لا تكون للمخلوق لا تكون للمؤمنين من أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهم من الخلق فطرق بين الحظ والتأييد كما قال ابن الصيد فجعل الحزب لله, لله أو له وقده سبحانه وجعل التأييد له بنصره وبعباده هو الذي أيدك أيدك بإيش أيدك بنصره وكذلك جاء تاييد بالمؤمنين يعني ان الله سبحانه وتعالى ايدا رسوله بالنصر المطلق الزواج وكذلك ايده بالاصحاب الذين اتبعوه عليه على هذا الدين هذا التاييد من الله يعني يكون ايضا بليس للمؤمنين اما الحزم والكفايه تكون من الله وحده لا تكون من ايه المخلوق لا تكون من المخلوق. من الصحابه ولا من غيرهم فلذلك انت او جاءت الايه حقنا الله فقط ونعم الوصف فالحظ من الله فقط حسيبه الله تبارك وتعالى <تصفيق> نعم هو انا كل التاييد يعني يريد أن تقول إن, إن الأفحاب أو إن الصحابة كانوا تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبجأ ولا يفرح أن تقول إنهم كانوا حسب النبي وأنهم كانوا كافين للنبي صلى الله عليه وسلم الله كما فهم البعض من الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المنين الحسب هنا لله وحده والحز هنا لأداب المؤمنين عكس مفاهم الله الحظ الحز والكفاية من المؤمنين بل الحز والكفاية للمؤمنين من الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ترجح المصنف بقوله تعالى ومن يتوارك على الله هو حسبوه وحده هذا من التوحيد ان تفرض الله اكبر جلد هذا انك تعتقد ان حد حزب. ان حدك والله انك هيك والله وحده والله ثم هذا المقام في هذا الباب بالحديث اللي اخرجه البخاري في صحيحه من رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابراهيم تبارك الله وسلام عليه وسلم حين و في النهار وقال محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قالوا له وقال اصحاب ذلك ان الناس قد جمعوا لهم فجمعوا لكم فختوهم اه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فجمع بين افراجه بالخشيه وافراجه بالتوكل عليه وحده في دفع الضرر من هؤلاء الناس والناس هنا الالف واللام للعهد هي تعود على المشركين او على الكفار. لا. إن الناس قد جمعوا أين الكفار والمشركين قد جمعوا لكم أخشوهم فلما ازدادوا إيمانا ويقينا لم يخشوا هؤلاء الكفار ولم يتوكلوا على مخروف بل فالله او أفرضوا الله افرج الله بالخشيه فالله الامر لله وهم مملين بدون اسباب دافعه اذى هؤلاء المسكين عنهم ولذلك قالوا حسبي الله اه هو سبحانك يا فينا الذي يكفي الذي يكفينا اذى هؤلاء المسكين واذى هؤلاء المخالفين بالتوفيق فهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن وحد طابق ومن باب أولى أن يكون عليه كل داعية وكل طالب علم وكل عالم من الرافحين في الألم أن لا يخشى إلا الله وحده عز وجل وفي هذا نكون انتهينا من, من هذا الظالم إن شاء الله تعالى عليكم السلام الحمد لله والحمد لله اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله هو